ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أم مَتَمَّ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَا مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يَصْدُرَ الرِّيَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي على اسْتِحْيَاءٍ ۖ قَالَتْ إِنِّي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 قالت إحداهما يا أب تستاجره إن خير من استاجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تاجرني ثماني حججا فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أليد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين